يقول أحسن الله إليك قول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجه ما معنى هذا الحديث هذا الحديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام وفيه فضل العمرة في رمضان العمرة في رمضان وأنها تعدل حجه والمراد ب كونها تعدل حجة أي أن ثوابها كثواب حجة لكنها لا تقوم مقام حجة فمن اعتمر عمرة في رمضان لا تسقط عنه حجة الإسلام فريضة الله سبحانه وتعالى عليه لكنها تعدل حجة أي أن لها هذا الثواب فهذا هو المراد ب. هذا الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على العادة الأوراق والدعوات كتيبات التي تنشر في المواسم يقول فيها اللهم متعنا برؤية وجهه الكريم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم نعم اللهم متعنا برؤية وجهه الكريم في الدنيا والآخرة وأكرمنا بمصاحبته وآله وصحبه في اعلى علي عليين هذه هذه الاوراق والكتيبات التي يحملها بعض بعض الزوار وتنشر ويكون من كتبها كتبها تكلفا من انشاء نفسه لم يبنها على العلم ولا على الماثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام هذه يكثر فيها الخطأ وتكثر فيها المخالفات حتى إن نجد في بعضها الفاظ شركية وكلمات بدعيه وأمور في الدعاء محرمة ولهذا ننصح إخواننا المسلمين أن يحذروا من مثل هذه الأوراق ومثل هذه القصاصات ومثل الكتيبات الغير قائمة على مستند صحيح وإنما تكلفها بعض الناس تكلفها بعض الناس واخترعها ينسى مثل ما يكتب بعض التلاميذ في مادة الإنشاء هذا ينسى دعوات يصف كلاما تلو كلام مبني على المبالغات والتكلف وإن كان نفسه نفسه الأدب والبلاغ في شيء من القوة زاد في صف الكلام والحروف في المبالغات التي تكون أحياناً أو يكون احيانا في بعضها من المخالفات ما يؤثر على من قرأ ذلك ولهذا ينبغي أن يحذر من مثل هذه الدعوات ومن ذلك هذه الدعوات ليست صحيحة. عندما يقول في دعائه اللهم انا نسالك رؤيه وجه نبيك الكريم في الدنيا والاخره في الدنيا والاخره هذا الطلب غير صحيح نعم المؤمنون يرون النبي صلى الله عليه وسلم وينعمون معه في جنات النعيم يوم القيامة لكن في الدنيا سؤال, سؤال الله عز وجل رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هذه دعوة باطلة وهي مبنية على عقيدة باطلة عند بعض الطرقية وهي أن, أن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا ممكنة بل بعضهم يقولون أن حاضر ناظر يعني يحضر مجالسهم ويصافحهم ويشاركهم في مجالسهم هذا كل كلام باطل كل كلام باطل ما أنزل الله به تبارك وتعالى من سلطان فالحاصل مثل هذه الأوراق الواجب الحذر منها واللعي يستعملها في دعائه وإنما يدعو بالدعوات الماثورة ويدعو بالكلمات الواضحة يعني مثل إنسان يسال الله حاجته مثلا اللهم ارزقني اللهم وفقني الله مهدني الله مسددني بدون هذه التكلفات والتجاوزات التي ينشئها بعض المتكلفين. هذه مطية أخرى آداب زيارة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيها عندما يسلم العبد عند على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أكرمنا فإننا في منازل الكرامة ها نحن جئنا إليك. ولنا آمال لا يصلح بثها إلا عندك ولا عرضها إلا عليك اللهم ارحم ضعيفا دعاك وسائلا وقف ببابك ورجاك وذوفاقة ما له إلا أنت ثم قال بعد ذلك يا الله نحن عند باب الرحمة من أمام نبي الرحمة مستشفعين به في رفع الكربة وقضاء الحاجة وحاشاك أن تردنا ونحن مستشفعين بنبيك وحبيبك أكمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واكشف كروبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتجاوز عنا وعن وتجاوز عنهم وعنا يا كريم يا خير من سئل وأكرم من أجاب. اللهم وأبائنا وأمهاتنا وأولادنا وإخواننا ومن أوصانا وطلب منا هذه ال الورقة فيها آداب. زيارة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم أداب زيارة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم أي زيارة قبر النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وما في هذه الورقة من كلام كله ليس مبنيا على مستند شرعي ولا على أدلة وإنما مبنية على تكلف والصحابة رضي الله عنهم في الدين كله وفي الدعاء على وجه الخصوص ما كانوا من المتكلفين بل كانوا من المتبعين المقتدين مع ما آتاهم الله من العلم والفصاحة والبيان ما كانوا يتكلفون يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه بماذا يدعون الله فألمهم الدعاء وعلمهم ماذا يقولون عند زيارة القبور علمهم ما تركهم علمهم كيف يصلون عليه وعلمهم كيف يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم وعلمهم ماذا يقولون عند زيارة القبور كل ذلك علمهم إياه. ما ترك ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن مثل هذه التكلفات والتجاوزات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول عند زياره القبور؟ قال تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية ابن عمر لما كان يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبي يقف والقبلة خلفه ويقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه وينصرف يؤدي السلام المشروع يؤدي السلام المشروع وأما إذا كان الغرض الدعاء والتوجه إلى الله فباب الله مفتوح وباب رحمته مفتوح في كل وقت توجه إلى الله وألح عليه بالسؤال أينما تكون وتحرى أوقات الإجابة الواردة في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ومثل هذه الأوراق وإن زخرفت وطبعت بطباعات فاخرة تغر العوام ينبغي الحذر منها ينبغي الحذر منها وينبغي أن ننزم أدب السريعة عندما يقول يعني صاحب هذه الورقة أدب زيارة الحبيب أدب الزيارة يؤخذ من الشريعة لا من التكلف فمن أين جاء بذلك؟ أين في الشريعة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة أين فيها شيء يدل على مثل هذه التكلفات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان فالذي ننصح به عموم إخواننا المسلمين أن يحذروا من مثل هذه الأوراق والمطويات ولا ينتفتوا إليها ولا يعملوا بها وإنما يعملوا بما كتب مبنيا على الدليل وعلامة الذي يكتب مبنيا على الدليل تجد يذكر لك الحكم مقرونا بدليل يقول قل كذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا ويدكر لك من رواه هذه طريقه أهل العلم أما هؤلاء الذين تكلفون فتكلفاتهم كلها ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان والواجب الحذر من ذلك كله يعني انظر في آخر هذه الورقة ختمها بقوله فاعطنا ذلك فأعطنا ذلك بمحض فضلك وجودك ومنك بسر أسرار الفاتحة بسر أسرار الفاتحة هذا كل من التكلف هذا كل من التكلف وصف الكلام على غير جادة وعلى غير السبيل فمثل هذه الأمور كلها يجب الحذر منها والنبي صلى الله عليه وسلم ما علم أصحابه أن يقولوا مثل ذلك وهو ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها من صلوات الله وسلامه وبركاته عليه شاء الله يقول هل يجوز الإحرام بملابس إحرام مستعملة نعم إذا استعمل لإحرامه ملابس لإحرام استعملت سواء منه أو من غيره لا حرج في ذلك المهم أن تكون نظيفة المهم أن تكون نظيفة ولا حرج سواء كان هو استعملها أو كان استعملها غيره لا حرج في ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ هل مضاعفة الصلاة في المسجد النبوي للفريضه فقط أم كذلك النافلة قال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فقوله صلاة يشمل الفرض والنفل يشمل الفرض والنفل فالفريضة في المسجد النبوي بألف والنافلة في المسجد النبوي بألف ومن تهيى له أن يصلي النافلة في المسجد النبوي ولم يصليها وفضل أن يصليها في بيته لأن صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة يكون ثوابه لصلاته لها في بيته أفضل من صلاته لها في المسجد وهي في المسجد بألف لكن صلاته لها في بيته أفضل من صلاته لها في المسجد الحاصل أن التضعيف بألف يشمل الفريضة والنافلة هل يجوز للإنسان أن يعلق آية من القرآن على جسده لكي تحفظه وتعصمه تعليق التميمة من القرآن اختلف فيه أهل العلم منهم من رخص ومنهم من منع والصحيح المنع وعدم جواز تعليق التميمة ولو كانت من القرآن لأسباب عديدة ذكر أهل العلم منها أن الأدلة جاءت عامة في المنع من التمائم ولم تخص منها شيء ومنها أن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الاسترقى بالقرآن بأن يقرأ وينفث ولم يأتي عنه في حديث صحيح ما يدل على التعليق تعليق شيء من القرآن الكريم ومنها أن تعليق التميمة من القرآن يعرض القرآن للامتحان يعرض القرآن للامتحان. وكذلك منع تعليق التميمة من القرآن سدا للذريعه سدا للذريعه وهذا أمر وقع يعني بعض الناس علق تميمة من القرآن لكنها ضمنت بين الآيات أسماء مثلا من اسماء الشياطين أو صلبان أو أشياء ذلك امتهانا لكتاب الله عز وجل ثم يظن النبضان أنه علق تميمة من القرآن أو بآيات من القرآن فالحاصل أن الصحيح عدم جواز تعليق التميمة من القرآن ومن أراد أن يستشفي بالقرآن فليستشفي به بأن يقرأ القرآن ويداوي نفسه بالقرآن فهما وعملا وايضا يداوي نفسه بالقرآن بأن يقرأ وينفث على نفسه بما تيسر ولا سيما بالفاتحة وآية الكرسي والمعوذات وآ نعم أحسن الله إليك ما نصيحتك لرجل لبس الإحرام وتوجه إلى مكة للعمرة ولكنه يشرب السجائر آه السجائر, آه السجائر هذه من البلوى التي ابتلي بها كثير من المسلمين نسال الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يعافي كل مبتلى وأن يخلص كل مبتلى من هذه الآفة وإلا السجائر آفة آفة الدخان آفة عظيمة جدا إذا أردت أن تعرف أنه آفة وخطير يكفيك في ذلك الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال إن هذه, إن هذه النار عدو لكم إن هذه النار عدو لكم فكيف يعمد إلى جمرة من النار يجعلها بين عينيه بوقت دائم ومستمر أو بأوقات كثيرة يضع هذه الجمرة بين عينيه وكم ترتب على تعاطي هذا الدخان من مضار عظيمة كثير من الحرائق ترتبت على يد مستعملي هذا الدخان ناهيك عن الأضرار الصحية وضياع الأموال وإتلافها أحد المدخنين وقد بلغ من العمر خمسين سبعين سنة أراد أن يجري عملية حسابية للمال الذي صرفه في حياته في الدخان وجلس فعلا جلسة مطولة قدر فيها الوقت الذي بدأ فيه وكم كان يستعمل وكم قيمة العلبة وكم هي السنوات وجلس يحسب فوجد مالا عظيما كبيرا صرفه في حياته في الدخان وفعلا هذه العملية الحسابية مهمة حتى يعرف الإنسان يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله وفي الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسال عن اربع عن ماله من أين اكتسبه منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فالمدخن قد صرف أموال طائلة جدا في الدخان وهو خبيث لا منفعة فيه مضرة لا فائدة فيه فيه إهلاك للصحه وفيه مضرة للبدن وفيه مجلبة لأنواع من الأمراض وفيه تضيع للأموال وفيه إذال من حوله من أهل وولد وأصدقاء وفيه إذال المصلين في إذال المصلين يعني بعض ال. المدخنين ربما يطفئ سجارة عند باب المسجد ويدخل بتلك الرائحة ويدخل بتلك الرائحة ويؤذي المصلين اذى عظيما ويؤذي الملائكة لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم في مضار كثيرة جدا مضار كثيرة جدا تترتب على هذا الدخان وهذه السجائر وإذا كان محرما وهذا موضع السؤال إذا كان محرما ومتجها لبيت الله الحرام فليستشعر حرمة الحال ولبسه للإحرام وأنه على حال شريفة فمن حج البيت الحج اشهر معلومات فمن حج البيت فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا ولا فسوق ولا جدال في الحج فليتق الله سبحانه وتعالى ويستحضر شرف الحاله وعليها وليستحضر أيضا شرف البلد بالبلد الحرام و يلوث تلك الاجواء بهذا الدخان وتلك الرائحة الكريهة وليجعل عمرته أو حجة فرصة له للتوبة من تعاطي الدخان وقد حدثني مرة أحد الأفاضل قال كنت واقفا بعرفة عسية عرفة وكنت ادخن بشراهه فتلك العشيه كنت ادخن عشيه عرفه تلك الساعات العظيمه التي يباهي الرب ملائكته بعباده ويدنو ويقول ماذا اراد هؤلاء والناس في تلك اللحظات في اقبال ودعاء ومد يدين والحاح على الله يقول فكنت في تلك اللحظات ادخن وفجاه التفت يميني وشمالي وإذا بجميع من حولي يرفعون أيديهم أو رفعوا أيديهم إلى الله بالدعاء وأنا الوحيد رفعت يدي بالدخان أشرب يقول فانزعجت من هذه الحال قلت في نفسي حتى في هذا المكان وأخذت السجارة التي في يدي ووضعتها تحت قدمي وأخذت العلبة التي معي ووضعتها تحت قدمي الأخرى ووقفت عليهما تحت قدمي ومددت يدي مع الناس أدعو الله سبحانه وتعالى ومما يقول لي ومما دعوت الله به أن يخلصني من الدخان يقول وكان هذا آخر عهدي به وكان هذا آخر عهدي به يقول بعدها ما شربته مع أنهم يقولون بعضهم اذا اراد ان يترك الدخان يحتاج إلى يتدرج يقول ابدا من تلك الساعة دعوت الله ححت عليه وكان ذلك آخر عهدي به الدخان، فالشاهد أن أن المواسم الفاضله مثل رمضان رمضان والحاله الفاضلة الحج والبلد الفاضل البلد الحرام إذا اجتمعت على الإنسان هذه تحرق قلبه، تهز مشاعره، وكم من الناس كم من الناس من كانت هذه المواقف له نقطة تحول في حياته. من سيئ إلى حسن ومن حسن إلى أحسن نعم يقول شيخنا بارك الله فيك أوضح لنا مسألة تقصير الثياب وإسبالها فإن كثيرا من إخواننا يتساهلون في هذا الأمر ويظنونه هي لا ينبغي التساهل في ذلك لأن النصوص التي وردت في ذلك نصوص وعيد والوعيد لا يكون على أمور هينه وعيد بالنار وعيد بالعقوبة اللعن جاءت نصوص المتعلقة بالإسبال فيها وعيد عظيم جدا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط يكفيك أن تسمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الاحاديث الوارده في ذلك حديث عظيمه جدا مؤثره للغايه لو لم يكن في ذلك إلا حديث واحد وهو في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر منهم المسبل ولا حديث بهذا عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار الوعيد بالنار لا يكون إلا على أمر ليس بالهين وما ينبغي لي المسلم ان يتهاون لا ينبغي له أن, أن يتهاون بل عليه أن يتق الله سبحانه وتعالى وأن يستيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرشده إلا إلى كل خير ان قالت نفسك لك الثوب الطويلة الذي يلمس الأرض أفضل قل لا والله يا نفس بل الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل لا أفضل مما دلنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام إذا قالت لك نفسك إن هذا أجمل وأفضل قل لا والله الأجمل والأفضل هو الذي دلنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدل إلا إلى كل خير ولا ينهى صلوات الله وسلامه عليه إلا عن كل شر فالإسبال حرام ولا يجوز وعدد من العلماء رحمهم الله أوردوا في كتب الكبائر فيجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحذر من سخطه وموجبات عقابه جل وعلا وإذا كانت نفسه استهانت بهذا الأمر مدة من الزمان لا يستمر مع هذه الطواعية لنفسه فإن طاعته للرسول عليه الصلاة والسلام ولزومه لنهجه هو الذي فيه العافية والسلامة والفوز في الدنيا والآخرة نعم. يقول أشتغل وأمتهن المحامات في بلد مسلم قوانينه وضعية أدافع عن الظالم والمظلوم على حد سواء فبما تنصحني حفظك الله هذا ما, ما يحتاج إلى أقول هذا ما يحتاج إلى طبيب تدافع عن الظالم والمظلوم على حد سواء هذه ما تحتاج إلى هذه تحتاج منك أن تتق الله عز وجل وأن تخاف من عقوب بين يديه وان تحذر من عقوبته سبحانه وتعالى أما أن تكون هذه مهمتك لا لشيء إلا لتحصيل شيء من المال وتدافع عن الشخص أي كان ظالما كان أو مظلوما وتكون ايضا مدافعتك ليست بالأصول الشرعية ولا بالقواعد المرعية وإنما مبنيه مثلا على أنواع من الاحتيال وأشياء من ذلك فلتحذر من ذلك أشد الحذر ولا تتق الله سبحانه وتعالى ولتجسنب كل ما يسخط الله جل وعلا ويغضبه سبحانه ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير